بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما ادراك ما الصارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الانسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر